إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ان نعمتي عليك وعلى والدتك اذ اني اثبتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ان نعمتي عليك وعلى والدتك فَكَبِّرْ رَبَّكَ كَبِّرًا إِذْ يَجْعَلُ الْمَوَازِينَ وَقَاسَ الْكِتَابَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وإذ علمتك وإذ تخلق من الصين كائعة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن وإذ تخلق من الصين كائعة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون صررا بإذن وتلئ الأكمى والأغرص وَتُخْرِجُ الْخَطَأَ الْأَوْقَرَ لِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ اللَّحْكَانِي بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ عَنِ اسْرَائِكَ إِلَى عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُ بِالْبَنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ كَتَبَ كُتُبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ إِنَّ الْأَشْيَاعَ لَيَحْصُرُونَهَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ